والآن مع آفة أنا لي وعني أحبتي الله وحييكم بتحيات الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلقتنا اليوم بمشيئة الله عز وجل من آفات الإسلام عن آفة قلتلينا بها جميعا إلا من رحم ربي ثلاث كلمات لا يحبها رب العباد سبحانه وتعالى ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنون هذه الكلمات أوردت من قالها موالد التهلك ألا وهي كلمة أنا وكلمة لي وكلمة عندي من قال أنا وماذا كانت نهايته من قال لي وماذا كانت عقبته من ذا الذي قال عندي ثم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 خلقتني من نار وخلقته من طين. كان عاقبة كلمة أنا هذه ان طرد والعياذ بالله رب العالمين من رحمة الله واللعن واللعنة هي الطرد من رحمة الله نعوذ بالله من سخط الله وعقوبته كلمة أنا هذه للأسف الشديد موجودة على ألسنة الكبير والصغير وموجودة على لسان الرجل والمرأة وموجودة على ألسنة الجميع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 يعني أنا والعياذ بالله من قول أنا سبحان الله يا أخي الكريم يعني إذا أنت كنت تقول أنا يعني بدلا من أن تستعيد لا داعي لأن تقولها لأن من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الظنوب أوجد يعني الإنسان للواجب أن يتوب لكن يعني الوقاية خير من العلاج يعني بدلا من أن تذنب ثم تتوب فالله أعلم يغفر أن لا نسأل الله المغفرة عليك ألا تقترب من الذنب أساسا هذا من واجب المسلم المبدأ الوقاية خير من العلاج فكذا أنا هذه تجعل الإنسان يصاب بالكبر يصاب بأنه عين خاصة، أنه صناعة خاصة، أنه له ملكات خاصة، أنه له ذهن خاصة، أنه له عقل يعني مبدع غير عقول الآخرين، ولو قدرة مطلقة أو قدرة أخرى غير قدرات الآخرين ويمتلك يعني ملكات معينة. تحت كلمة أنا يدخل الإنسان أو يدخل الإنسان نفسه مداخل الكبر ومداخل الغرور. فهنا يعني تكمن كارثة كلمة أنا هذه آفة يجب أن ننتهي عنها فلا نقول أنا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يطرق عليه بابه قال صلى الله عليه وسلم من قال رجل أنا فقال عليه الصلاة والسلام أنا أنا كأنه كرهها يعني كلمة انا هذه كلمة لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا طرخت الباب وقيل من تقول فلان اذا اتصلت بالهاتف مثلا ورد عليك انسان تقول السلام عليكم فلان فلان الفلان فلان, فلان ابن فلان هكذا بالاسم وبالتوضيح حتى يستاني السجد على الطرف الآخر اذا طرخت الباب قيل لك من لا تقول انا وانما قل فلان هكذا هذه آفة خفيرة كلمة أنا هذه تتحول من لف يعني بمجرد لف إلى شعور قلبي بأنه أفضل وأنه أحسن وأنه أقوى وأنه أغنى وأنه أعلم هكذا أنا هذه أوردت صاحبها موارد التهلكة قال إبليس أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين فكان عقبته أن طرد من رحمة الله والعاذ الله رب العالمين الكلمة الثانية الخفيرة التي يجب أن يتوقف الإنسان عندها ولا يذكرها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 أن أغرقه الله عز وجل هو جنوده أجمعه للأسف الشديد الإنسان لا يجب أن يقول ذي إنما هي أموال الله في أيدينا إنما هي نعم الله التي خولنا إياها إنما هي كرم الله المحف وفضل الله العام ونعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى او لاها ايانا رب العباد ورب النعم حتى نشكره عليها وحتى لا ننسى بالنعمة المنعم يعني نذكر النعمة وننسى من المنعم نرى نعمة الولد ولا ننسى من الذي رزقنا ايانا نذكر نعمة المال ولا نذكر من الذي رزقنا هذا المال نذكر نعمة الصحة ولا نذكر من الذي اعطانا نعمة الصحة نذكر نعمة العلم ولا ندرك ولا نعي من الذي أعطانا هذه النعمة الكبرى نعمة الوجود أو المغماس في كل هذه النعم الكثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإنما أقول إنما أضاي هذا ما الله الذي أعطاني إياه هذه صحة رضاقني رب العباد هذا علم يعني الله عز وجل فاتق ذهني على فهمه ودراستي وهكذا فلا نقول كلمة لي لأن قائل كلمة لي هذه باء بمصيبة كبيرة وأنه أغرق وليا بالله الله أغيقه وجنوده في اليم وليا ذو الله رب العالمين أما كلمة عندي هذه كلمة خطيرة يقول الإنسان منا أنا عندي من العلم أنا عندي من المال أنا عندي من الجهة الاجتماعي أنا عندي من المركز الوظيفي أنا عندي كذا أنا عندي كذا هذا الإنسان لما قالها في البداية كان قارورنا ليا ذو الله رب العالمين لما كثرت أمواله وكثرت ضياعه أرسل إليه كريم الله موسى ليأتي بزكاة ماله فقال قارون لرسول موسى من الذي بعثك قال له كريم الله موسى لماذا قال لأخذ منك زكاة أموالك الكثيرة فنظر قارون إلى أمواله وضياعه وقصوره ويقول الله عز وجل مفاتيح ولا مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة يعني مجرد المفاتيح مفاتيح الخزائن تحملها طائفة كبيرة من الناس على الضخم هذه المفاتيح فما بالك بالخزائن وما فيها حتى تمنى أهل الدنيا مثل ما أوث يقارون يا ليت لنا مثل ما أوث يقارون إنه لذو حظ عظيم لكن الذين يمتغون الله ويمتغون الدار الآخرة أولئك الذين قالوا يعني تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين هكذا اغتر قارون بما عنده فقال مال من قال الرجل الذي أرسل من قبل موسى مال الله عز وجل قال لا هذا المال لي هذا المال إنما أتيته على علم عندي فجاءت كلمة عندي هذه كلمة خطيرة لأنه ظن أن المال الذي رزق به إنما جاء بمجهوده لان كما تقول كتب السير والتفسير ان قارون كان عنده ملكة في الكيمياء انه كان يحول المعادن الخصيسة الى معادن نفيسة يعني مثلا كالذب كالزيبخ الى ذهب او هكذا فارتر بعلمه وقال انما اتيته على علم عندي فكان عاقبه العذب لعاقبة وخيمة فخصفنا به وبداره الارض والعياذ بالله كان نهايته الخصف انتهت قصوره ضاع امواله ضاع ونفسه سبحان الله أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يعني الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوثي قارون يا ليت لنا مثل ما أوثي من نال وسبحان الله هنا علموا أن المقسم هو الله وأن الأعمال بخواتيمها وأن الإنسان لا يتمنى إلا ما عند الله من خير لا يتمنى أن يأخذ نعم المؤمن يغضط يعني يتمنى أن يكون كفلان في العلم يكون كفلان في المال يكون كفلان في الجاه لكن لا يحسد ولا يتمنى أن تزول النعمة من الغير حتى تأوب إليه وتعود إليه أو تذهب إليه ولكن نقول اسأل لها من فضله فلا يتمنى الرجال ما فضل الله به بعض النساء ولا تتمنى النساء يعني لا يتمنى الإنسان بعض لا يتمنى بعضنا ما عند البعض ولكن لا يسأل لها من فضله فالذي أغنى فلان قادر على أن يغنيني والذي أعطى فلان المال قادر على أن يعطيني أعطى فلان الصحة قادر على أن يرزقني هذه الصحة إلى آخره لأن الإنسان أم يحصلون الناس على ما أتهم وهم من فضله فالله عز وجل الذي قسم المعيشة في الحياة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فلا يتمنى بعض الناس ما عند بعض الناس من نعم ولذلك نقول أن الإنسان يجب أن تختفي من فوق لسانه كلمة عندي يقول عندي كذا وعندي كذا وعن إنما هي عند الله أساسا ولكن وكلك بها كأمانة لينظر كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليابلوني أشكر أم أكفر لأن الإنسان إن أعطى فشكر قال ربنا وقليل من عبادي الشكور ليس كثيرا من العباد يشكرون الله على الترجل ليس كثير من العباد يحمدون الله على ما أتاهم من فضل ليس كثير من العباد لهاجة ألسنتهم بحمد الله سبحانه وتعالى على النعم المطلقة والنعم المقيدة والنعم العامة والنعم الخاصة والنعم الظاهرة والنعم الباطنة وأكبر نعمة بها عباد الله نعمة الإسلام نعمة ان نعرف الله سبحانه وتعالى نعمة ان نستقيم على طريق، نعمة ان نتوب الى الله عز وجل نعمة ان تأتينا مثل هذه الايام المباركات التي نعبد رب العباد سبحانه وتعالى فيها سواء رمضان او ايام نقترب فيها من الله عز وجل او صلوات نصبها لله كل هذه نعم تستوجب شكرا من العبد حتى ان كريم الله موسى قال يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمة تنعم بها علي قال الان يا كريمي شقرتني اذا الانسان عندما يعجد عن الادراك فهو مذرك فان العجزة عن الادراك ادراك احبتي في الله هذه الكلمات الثلاث. انا قالها ابليس فطرد من رحمة الله. لي قالها فرعون فاغرق والعياذ بالله في اليم هو جنوده. عندي قالها قارون فخسف الله به وبخزائنه وبداره الارض. وردنا ان ننتهي عن هذه الآفة الخطيرة وهذه الكلمات الثلاث المقيتة المبغضة التي تؤوي صاحبها او تنهي نهاية صاحبها نهاية سيئة نسأل الله سبحانه وتعالى ام يشفينا من افات سنتنا انه ولي ذلك واتحاضر عليك